يا رسول الله سلامٌ عليك يا رفيع الشان ودرج يا رسول الله سلامٌ عليك يا رفيع الشان ودرج اهدت يا جدي رتل الآمين يا أهلي للجو ديول كرامي قد فات يا جيره العالمين يا اوهى للجود والكرام كاسيت نبي محمد pemaan kita nabi muhammad pemimpin kita nabi muhammad idola kita nabi muhammad kekasih kita nabi muhammad pemaan kita nabi muhammad qom pranë <tri> të biu të rroni solovselsa <tri> tapa damu suhis nabi ati ku Në në në në në në në do e puni